أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ابنتي مقعد على كرسي متحرك فهل على من يطوف بها أن يأتي بطواف خاص به هذا مر الجواب عليه من كان يحمل طفلا أو يدفع مسنا أو مقعدا بعربة فليس عليه طوافان طواف يدفع به أو يحمل وطواف له ليس عليه طوافان وإنما عليه طواف واحد والمرأة التي رفعت الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف طوافان طوافا من أجل حمل الصبي وطوافا من أجل أداء الفرض الذي يلزمها بل تطوف أو يطوف الحامل أو الدافع بالعربة طوافا واحدا نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز لي أن أحج عن عجوز وهي غير قادرة على الحج وهي تقول لي أن أحج لها الحج عن الغير جائز سواء كان قريبا أو ليس بقريبا للإنسان يجوز و. يشترط في ذلك أن يكون من يحج عنه مسنا كبيرا لا يستطيع الركوب أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو أن يكون شخصا متوفى فهؤلاء يحج عنهم وأيضا يشترط في من أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد أدى الحج عن نفسه نعم أحسن الله ليكم يقول من صام تطوعا ثم نسي فشرب الماء بعد الفجر ماذا عليه من صام تطوعا ونسي وشرب فيتم صيامه وقد أطعمه الله تبارك وتعالى وسقاه نعم. أحسن الله ليكم يقول كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر في الحضر والسفر وبينما جاء عن أحد الصحابة أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما التسبيح الذي يكون على إثر واحدة منهما أو بينهما هو صلاة النافلة والراتبة صلاة النافلة والراتبة فهذه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر وصلاة الوتر. فالمراد بأنه لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، أي لم يصلي الصلاة الراتبة وهي ثنتي عشرة ركعة ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم من ينوي الحج عن أبيه وكيف يدخل في النسك ومن أين يبدأ الإحرام من نوى الحج عن أبيه يشترط فيه كما سبق أن يكون قد حج عن نفسه والنية في الميقات تكون بحسب النسك الذي رغب أن ينويه حجا عن والده سواء كان افرادا أو قرانا أو تمتع ويقول عند إهلاله يعقد اولا النية في قلبه النسك عن والده ثم يقول في إهلاله لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان بن فلان أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن والدي فلان بن فلان أو لبيك اللهم حج عن والدي فلان ابن فلان حسب النسر يقول والدي فلان ابن فلان وبعض الجهال, الجهال من العوام يقولون إذا سما ينسبوا إلى أمه وهذه جاهلية وضلال والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله وفيه من المعاني السيئة ما لا يخفى فبعض العوام يقول ذلك ويفعل ذلك يقول فلان ابن فلانة يقول نويت أنا حج عن والدي فلان ابن فلانة وهذا فيه من المخالفه للشرع ومن أيضا ساة الظن ما لا يخفى فإذا لبى عنه يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا عن موالدي فلان وهذا التلفظ سنة هذا التلفظ سنة لبيك اللهم عمره لكن العبرة بالنية التي ينعقد عليها القلب نهن حس الله عليكم يقول هل يكون التحلل الأول أو هل يجوز التحلل الأول بتقديم طوافع والتسمية والت مثل ما جاء لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة فيعني يتلفظ والتلفظ سنة يعني ليس من الواجبات التلفظ بذلك سنة والعبرة على ما يعقد عليه قلبه من نية نعم يقول هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة أعد يقول هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأعمال يوم النحر مرتبة على هذا النحو رمى جمرة العقبة اولا ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق ثم طاف طواف الافاضه صلوات الله وسلامه عليه وقال لتأخذوا مناسككم فالسنة أن يؤتى بهذه الأعمال أعمال يوم النحر مرتبة هذا الترتيب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حصل أن قدم منها شيء على شيء كتقديم الطواف على الرمي فإنه لا حرج في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج فإذا طاف طواف الإيفاظة وحلق شعر رأسه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول نعم حسن الله ليكم يقول جلست في مكة أربعة أشهر ومعي أبي وأمي وعملت عمرة في شوال ثم أحرمنا من مكة بالحج فهل علي دم عمرتك التي في شوال ليست في أشهر الحج وإنما العمره التي تكون للتمتع هي التي تكون في أشهر الحج فليس عليك هدي أحسن الله اليكم يقول أحج ومعي زوجتي فهل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر أعد السؤال أعد السؤال الأول أعد السؤال يقول جلست في مكة أربعة أشهر ومعي أبي وأمي وعملت عمرة في شوال. أنا ذهب ذهني في سعبان. أنا قال أربعة أشهر فأبعد بي إلى سعبان. شوال من اشهر الحج. شوال من الحج. وأشهر الحج تبدأ كما علمنا ليلة ليلة العيد عيد الفطر. فإذا كانت العمرة في شوال وأحرمت من السنة نفسها بالحج وأديت الحج شك أن عليك التمتع وإجابتي الأولى ففهمت أنه أراد شعبان خاصة لما قال أربعة أشهر هذا الذي ذهب بذهني إلى شعبان المهم الجواب أن عليك هدي لأن العمرة التي كانت منك كانت في أشهر الحج نعم أحسن الله ليكم يقول أحج ومعي زوجتي فهل يجوز الدفع من مزدلف قبل الفجر أي في الثلث الأخير من الليل إلى طواف الإفالة والسعي نعم لك ذلك لكن إذا كانت زوجتك نشيطة ولا يترتب على ذلك مزيد مشقة عليكم فالافضل البقاء إلى صلاة الفجر ودعاء الله سبحانه وتعالى وذكره في المشعر الحرام بعد الفجر كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن إذا أخذت بالرخصه ومراعاه ومراعاة لضعف المرأة فلا حرج عليك في ذلك نعم يسأل عن طواف الإفاضة هل يكون بعده سعي أم لا؟ يقول طواف الإفاضة هل يكون بعده سعي أم لا طواف الإفاضة بعده سعي للمتمتع وكذلك للقارن إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم نعم احسن الله ليكم يقول إذا كلفني أحد بالسلام على أحد فهل هذه أمانة إذا كلفك أحد بالسلام على أحد وقبلت هذا التكليف فبلغ, فبلغ السلام وانقل السلام أما إذا كان حملك السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا نعلم له دليلا بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكه سياحين يبلغونني عن أمة السلام يبلغونني عن امتي السلام وانبه هنا في, في في هذا المقام او بمناسبه هذا السؤال ان جرت العاده جرت العاده ان من يسافر يقال له سلم لنا احيانا من يحمل السلام يقول له سلم لي على فلان او على فلان وهذه قد تهون لكن يعني هناك عبارات درجت كثيرا يقول مثلا سلم على الإخوان سلم على من يعز عليك مثلا يقول سلم على من تراه ممن تحب هذه عبارة واسعة وتحملها صعب وهي تجري على اللسان كنوع من التقدير لأنه أمانة حمله إياها أن يطوف على الاخوان واحدا واحدا وينقل لهم سلامة ولم يقصد ذلك وإنما يعني إشعار بمحبة لهم وأن ينقل لهم السلام فإذا تهيا وقال ان فلان يسلم عليكم أو نحو ذلك فيوجر على على ذلك ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله